النفس تابكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تركب فيه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 فإن بناها بخير طاب مسكن وإن بناها بشر خاب بالي النفس تابكي على الدنيا وقد علمت ان السنامت فيها جنكافا فيها فيها اين الملوك التي كانت مسل حتى ساقا بكاس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائل في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهلي النفس تابكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تركبات إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعلم تاليها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها النفس تابعها وقد علمت, علمت ان السلامة, السلامة فيها ترك ما فيها, فيها, فيها لا تركنن الى الدنيا وما فيها فيه فالموت لا شك يفني لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن, والرحمن ناشي قصورها ذهب والمسكطينها والزعفران حشيش نابت في النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها